حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا شر كذا له الشفاعة العظمى كما قد الله بها تكرم من بعد ابن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افقره وحوض خير الخلق وهو الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاه والسلام في قوله تعالى إن اعطيناك الكوثر فالكوثر هو الحوض الذي اعده الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام وجعله من فضائله وهو اي الحوض اعده الله تعالى ليشرب به عباده المؤمنين من يد الرسول صلى الله عليه واله وسلم روى الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله اياه فقال أبو بشر لسعيد بن جبيب فإن الناس يدعون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل كان هنا مساله تشكل على بعض الناس الحوض هذا في الجنة ام يكون في عرصات القيامة هذا سؤال وهذا اشكال اليوم الكوثر هل هو في الجنة فقد جاءت احاديث تدل على ذلك ام هو الحوض الذي يكون في المحشر الظاهر من الادله ان حوض نبينا عليه الصلاه والسلام والحوض هو مكان تجمع الماء وحوض نبينا عليه الصلاه والسلام في المحشر يصب فيه من نهر الكوثر الذي في الجنه وبهذا نجمع بين الأدلة فنهر الكوثر في الجنة والحوض أين في المحشر والنهر الذي في الجنة يصب من ماء في هذا الحوض كما جاء في بعض الروايات مذباني ميزاب من ذهب وميزاب من فضة والميزاب هو المكان الذي ينزل منه المال اذا تجمع في مكان تعرفون الميزات هذا الميزات ياتي من نهر الجنه اين يصب بعد في حوض النبي عليه الصلاة والسلام والحوض ثابت بالقرآن وبالسنه وبالإجماع ولا ينكره الا بعض الجهال وقليل من المفتدع فالكوطف هو النص الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة والحوض هو مجمع الماء في أرض المحشر وماءه مستمد من نهر الجنة الذي يسمى الكوثر هذا واضح اذا لا إشكال ابدا لكن هل الحوض ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوسر الوثاب بل هو متوافق عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو متوافق عن النبي صلى الله عليه وسلم رواء اكثر من خمسة وعشرون صحابيا يرون هذه الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في صفته سواء كان صفة ماءه او صفات الحوض نفسه من السيعة وغير ذلك جاء في هذا الحوض صفات متعددة تراثب الامه في بذل الاسباب الموجبة لورود هذا النقر وهذا الحوض والشرب منه فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وان طوله وعرضه سواه لكن في وقف طوله وعرضه جاءت الروايات مختلف فمثلا جاء في بعض الروايات انه من ايلى الى صنعاء اين ايل هذه؟ هذه في الشام في اليمن. لكن في بعض الروايات يقول مثلا حوضه ما بين صنعاء والمدينة هذا في بعض الروايات الصحيح ومعلوم ان من المدينة الى صنعاء اقل من ايلة الى الى صنعاء ايضا جاء في وقته تصل يعني في وصف ساعته انه كما بين ايلى الى الجحفة هذه تكون اقرب وجد طيب وكل هذه الحديث احاديث صحيحه وهو الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما طيب كيف على هذا الاشكال؟ هل نقول ان هذه الاحاديث مضطربه وان هذه الاحاديث طراب من اجل هذا الاضطراب؟ والجواب كما ذكر بعض اهل العلم اكودة منها ان هذه الاختلافات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة من ايلة الى طنعاء ومرة من ايلا من, من اليمن من المدينة الى صنعاء ومن المدينة الى الجفة وهكذا قالوا المراد ليس تحديد السعة بالضبط انما المراد بيان ليه السعة. بيان انه واسع هذا او هذه اجابه اجابه اخرى قالوا انه قد كان اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بطوله وعرضه في بدايه طم على انه يعني مسيره ثلاثه ليالي ثم بعد ذلك من الله عليه فجعله ارتع من ذلك الى ان قال من ايلا الى الى فنعاك في اول الامر اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه من كذا الى كذا ثم جاء فضل الله عز وجل فوسع هذا الحوض الذي هو فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام الى ان اصبح عرض طوله مثل عرضه وجاء ايضا انه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل يغط فيه مذابان يمدانه من الجنه احدهما من ذهب والاخر من ورق رواه مسلم وقوله حوضي من عدد الى عمان ماء اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واكوابه عدد نجوم السماء من شرب منهم ل... من شرب منه لم يظمأ بعدها ابدا من شرب منه لا يظمأ بعده ابدا طيب جاء ايضا في بيان اول من يشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان اول من يشرب من هذا الحوض فقراء المهاجرين اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعص رؤوسا الدنس ثيابا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد الصف الثاني اي الذي يري المهاجرين الورود على الحوض هم اهل اليمن اني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لبعقر حوضي اجود الناس لاهل اليمن اطرب بعطايا حتى يرفض عليهم يعني يسيل عليهم كأنه المعنى انه يوسى لأهل اليمن حتى يردوا الحوض فنيئا لهم جاء ايضا في موضع الحوض يوم القيامة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيننا قائم فاذا دمرت حتى اذا عرفتهم حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، من بيني وبينهم فقال هلما فقلت الى اين قال الى النار قلت وما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القفطرين ثم اذا ضمرت حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هذنما قلت الى اين قال الى النار قلت وما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على اكبارهم القفطرين فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم يعني الابل الضوار لماذا الابل الضوار انها في العادة تكون قليلة فكانه يبين في هذا الحديث ان هناك ناس يأتون ليشربون من هذا الحوض فيبعدون عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انه امتي انه اصحابي فيقال له صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك انك لا تدري ما احدثوا بعدك انظر الى هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام انا طرفكم على الحوض عن اقواما ثم لاغلبن لا عليهم يعني يبعد عن الحوض ويزاد عن الحوض فاقول يا رب اصحابي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك هذا الحديث يستدل, يستدل به الروافق على كفر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اي هذا الاستدلال قوله عليه الصلاه والسلام فقل يا رب اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك هل عندكم اجابه على هؤلاء الروافض الذين يستدلون بهذا الحديث على كفر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب اذا جاءك رفضي وذكر لك هذا الحديث قال لك اصحاب النبي كفار وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نفته. اقول يا رب اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فضل. <تصفيق> أحسن. قال بعض اهل هؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنهم وكذلك المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام هذه اجابه الاجابه الثانيه ان قوله صلى الله عليه واله وسلم يا رب اصحابي اصحابي قد لا يربها بها اصحابه الذين صحبوه وراوه وعاشوا معه وجاهدوا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه لما يقول المعنى اصحابي اي احسنت تبارك الله فيك في صحبه الدين اصحابه يعني الذين تدعوه من امته كما نقول مثلا وهذا تجد الكثير في كتب الفقه قال اصحاب ابي حنيف قال اصحاب ابي حنيف قال اصحاب احمد قال اصحاب الشافعي وهكذا فاصحاب الشافعي واصحاب احمد هم المقلدون لمذهبه رحمه الله فيكون قوله عليه الصلاه والسلام فيقول يا رب أصحابي, اصحابي لا يراد به اصحابه الذين صحبوه مسلمين مؤمنين وماتوا على ذلك اذ ان القران جاء بان الصحابة كلهم بالجنة. كما ان في قوله تعالى لا يستوي منكم من ان من ان يكون وقاتل. من يستوي منكم من ان من ان من ان يكون من ان يكون من وعد الله الحسنى من كل الذين الصحابه الذين انفقوا وقتلوا قبل الفتح وبعد الفتح وكل وعد الله الحسنى وما هي الحسنى الجنه تدل بعض العلماء بهذه الايه على ان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم من اهل الجنه لكن لا بد ان نعرف من هم الصحابه الصحابي والذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام الذي راه ولو لحظه ولو ساعه فآذن به ومات على الإسلام وإن أحدث بين ذلك ردة وإن أحدث بين ذلك ردة يعني ارتد ثم عليه الإسلام فهذا يسمى صحابي ايضا طيب اذا ليش كان في هذا الحديث كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا يحشر ما هذا اللواء تعرفون اللواء هذا هو اللواء سن تركبها النبي عليه الصلاة والسلام له لواء يحمله يوم القيامة لكن على أي شيء يدل هذا اللواء على فضيله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا قول عليه الصلاة والسلام مثلي في النبيين كمثل رجل بلدارا فاحسنها واكملها واجملها وقفت منها موضع لبنه يعني موضع حجر طوبة فجعل الناس يطلقون بالبناء ويعجبون منه هذا بناء عظيم لكن هذه اللبنه التي لم تكتمل ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة يعني يعني هذه اللبنه هي التي تتحكم هذا البناء وتجعله في غايه الحسنى ويكون هذا البناء من غير عيب فقال النبي عليه الصلاه والسلام فانا تلك اللبنه او وانا في النبيين موضع تلك اللبنه صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات اذا كان يوم القيامه كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فقر وصاحب شفاعتهم ولا فقر وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة سيد ولد آدم من أولد آدم؟ كل ذريه آدم بما فيهم الأنبياء بما فيهم الأنبياء ولا فقر وما من نبي يومئذ ادم ثمن سوى الا تحت لوائه اللواء يدل على القياده يا جماعه فما من احد من ادم عليه السلام الى النبي عليه الصلاه والسلام الا وهو تحت لوائه ثم قال وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فقر. في بعض الروايات وانا اول شافع واول مشفع ولا فقط واول من يحرك حلق الجنه فيدخلها ومن معه من المؤمنين وهذا ثابت للنبي عليه الصلاه والسلام يقول كذا له الشفاعه كذا قد خصه الله بها تكرمه من بعد اذن الله كما يرى لا كما يرى كل قبوري على الله افترى كذا له الشفاعة ما هي الشفاعة ما هي الشفاعة ما معناها للشفاعة معنى لغوي ومعنى شرع المعنى اللغوي الشفاعة من شفاعة يشفع عارفين صلاة الشفا لماذا سميت الشفا شفا الشيء اذا جعل عليه شيء اخر يكون هذا شفا فيكون الشفع ضد اله ضد الوتر بارك الله فيك الشفع ضد الوتر اما هو في الاصطلاح فمعناه التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره يعني يا جماعه رجل جاءك قال اريد ان اتعين في الشركة الفلانية فانت تذهب الى المدير او المسؤول عن هذه الشركه فتقول اشفع لفلان ان تعينه في هذه الشركه هذا معنى الشفاعه والشفاعه شفاعات لكن ولذلك في الكتابه كنا لكن بعض اهل البدع ينكرون الشفاعه اطالتك الا الشفاعه العظمى التي هي شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الموقف وممن ذهب الى انكار الشفاعه الخوارج والمعتز فالذين انكروا الشفاعه مثلا استدلوا بقول الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقاموا بكل الايات التي فيها نفي الشفاعه حد يذكر لنا ايات لا هذا بعد نحن نتكلم على نفي الشفاعه بالمره بالكليه نفي الشفاعه بالكليه آه فما تنفعهم شفاعه الشافعين هذا دليل من ادلتهم لا خلاص احنا قلنا ان ارتب الشفاعه الى ادله تلف الشفاعه صاله بس زي ما ذكرنا خلاص كرمة ايه تاني ولا خلة ولا شفاعه ماشي يبقى هذه هي اجلة كما انكم تذكرون هذه الايات التي تنفي الشفاعه الشفاعة هناك ايات تثبت الشفاعه لكنها بعد اذن الله ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه اذا هناك إذن في الشفاعه لا اذن في طيب تعالوا نشوف انواع الشفاعه الشفاعه العظمى وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وفيها الحديث الطويل المشهور ان الناس يذهبون الى النبي عليه الصلاه والسلام يطلبون منه ان يشفع لهم في عرفات يوم القيامه بان يفصل الله تعالى بينهم فجاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي وريره قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلح فرفع, فرفع إليه اليه الذراع وكانت تعجبه كان احب شيء في الذبيحه للنبي عليه الصلاه والسلام الذراع فنهت منها نهته فقال انا سيد الناس يوم القيامه وان تدرون بما يعني لماذا انا سيد الناس يجمع الله يوم القيامه الأولين والاخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتضم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما أنتم فيه الا ترون ما قد بلغتم الا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيقول بعض الناس لبعض اؤتوا آدم فيرتون آدم فيقولنا يا آدم أنت أبو البشر خلقت الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك يذكرون من أقف آدم وفضيل آدم عليه السلام أنا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته منزلة هذه الشفاعة تحتاج إلى من ليس يعتذر من زنب وآدم يعتذر يقول وانه نهاني عن الشجره فعصيته نفسي نفسي اذهبوا الى, إلى نوح فياتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى الارض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت دعوه دعوت بها على قومي نفسي نفسي <تصفيق> إذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وقليله من اهل الأرض اشفع لنا إلى ربي ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته كذبات ابراهيم عليه السلام وكذبات ابراهيم كلها كانت في ذات الله ما هي هذه الكذبات قوله اني سقيم ها؟ ها؟ آه. بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون وقوله, وقوله على زوجتي صارت انها اخته مع ان هذه الكذبات في ذات الله وفي مواطن جزر الكذبه الا انه عليه الصلاه والسلام يخاف من هذه الكذبات الثلاث وهذا ان دل فانما يدل على امور كثيره منه شده الموقف حتى على الانبياء شدة الموقف على الانبياء وان كلما زاد الإيمان كلما زاد الخوف من الله عز وجل فهؤلاء الانبياء كل واحد اعتذر لجنب عبر الله منه وتاب عليك طيب فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فيكون موسى عليه السلام فيقول ي... فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلت الله برسالاته وبتكليمه على الناس لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي هذه النفس التي قتلها هو هذا الرجل الفرعوني الذي وفزه موسى فقضى عليه الله قالت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي لم يذكر له ذنبا تدرون لماذا لماذا لم يذكر لعيسى ذنب ليه احسن هذه دعوة ام مريم حين قالت واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ولم يذكر ذنبا ثم قال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فياتون فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تغفر، اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فانطلق فئات تحت العرش فاقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لاحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع راسك فلتق اشفع تشفع بارفع راسي فاقول يا رب امتي امتي فيقال يا محمد ادخل الجنة من امتك مل حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس فيما ذلك من الابواب والذي نفس محمد بيده انما بين المصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصر المصرعين لهم ساعة الباب نعم أحسن. ما بين اول الباب واخره كما بين مبكة وبصرة طيب هذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود او هي من المقام المحمود النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه ان يدخلوها يعني الناس حينما يعبرون الصراط ويصلون الى الجنه يجدوها مغلقه فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم ان يفتح الله لهم ابواب الجنه وهذا كما قال الله تعالى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها اي بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام النوع الثالث وهي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط وهي شفاعته لعمه ابو طالب فهين على طالب ماذا تشريكم؟ ومن ثم لا يؤذوا الاستغفار له وقد نراه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار لابو طالب لأنه لما مات على الشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استغفرن لك ما تقولها عنه فندمنا عن الاستغفار لمن مات مشركا ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قلقوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فلم تدرك النوم مقعد على الشرك والمشرك محروم من الخروج من النار ومحروم من دخول الجنه فلو تكون شفاعة النبي لرجل مشرك شفاعته لعمه لا لإخراجه من النار ولكن لتخفيف العذاب أثبتين على ذلك أن العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان ابا طالب كان يخوفك ويدفع عنك كان يرعاك فهل نفعته بشيء قال نعم انه في ضحضاح من النار تغلي منهما دماغه ولولا اذى لكان في الدرك الاسفل من النار فهذه شفاعه من النبي عليه الصلاه والسلام لعمه ابو طالب وهذه شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك شفاعه اخرى ويشترك فيها مع النبي عليه السلام اولياء الله من المؤمنين وهذه الشفاعه في من استحق الناس ان يدخلها ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا من مسلم يموت فيكون على جنازته اربعون رجلا لا يشيركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه الا شفعهم الله فيه وايه في بعض الروايات في شفاعة الشهيد او الذي يعني يحفظ القرآن انه يشفع في تمام اهل بيته ها؟ حطت لهم النار فارفت النار لكن لا يدخلوها لماذا لا يدخلوها بالشفاعة وهذا الذي ينكره الخوارج والمعتزله نوع آخر وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها إذا دخل بعض المسلمين النار فإن لهم شفاعات يوم القيامة النبي عليه الصلاه والسلام واولياء الله من المؤمنين طيب ف... الادله على ذلك كثيرا منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فيما معناه أنه يقول الرجل المسلم يوم القيامه اخواننا كانوا يصلون معنا ويصمون معنا اوفوا النار فيقول الله له لهم ادخلوا في اخرجوها فيدخلوا النار في وما زال الناس يشفعون وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع من قبله في مناة دخل النار ثم يخرجوه حتى يقول الله تعالى شفع الملائكة وشفع وشفع المؤمنون ولم يفتر الا رب العالمين فيخرج الله عز وجل من النار اقوام ما تعلق ينطر ليس في قلوبه الا بسقالة ذرة من امام والاحاديث في هذا كثير جدا فهذا دليل على ان بالشفاعة يخرج اقوام من النار الى الجنة. كذلك هناك شفاعة اخرى. هذه الشفاعة هي رفعة الدرجات. درجات المؤمنين في الجنة. رجل يكون مثلا في درجة في الاسفل. فيجب نفسه قد اتفعت درجته الى الثانية والثالثة والرابعه والعشرة. بما هذا كله بشفاعة الشافعين بشفاعة الشافعي ودعاء المؤمنين ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لبعض اصحابه وهو يدعو سلم يقول اللهم مرسل لابي سلم انظر الى الدعاء والدعاء هذه شفاعة اللهم اغفر لابي سلم وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه والركب في عقبه في الغابرين والدعاء كما تعلمون هو الشفاعه هذه الشفاعات ينكرها الخوارج والمعتزله طيب. اطلب من الاخوات نرجو من فضيله الشيخ معرفه الابيات المكرره في من هذا العام يعني لسه ما حددناش الابيات المكرره لكن على الاخوات انهم يحفظوا كل ما يطلع عليه من المتن حد من حد حينما نحدد يكون بقى الحفظ متين فيما نحدده ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الله El